احبتي هيا اسمعوني احبتي استاذنا درسنا بحصتي باء تا بداية بدايات الحروف احبتي ثاء جيم حاء بها القلب شغو احبتي الف باء الحروف أحبتي ثاء جيم بحرف الالف نبدي حصتنا يا حلوين أمي اعز ورده والساكنه بالعين في البابن القلبه متكرره مرتين لو شفنا فوق التاء نلقى نقاط اثنين والثاءنا ثمر شو ثوب جميل احمر وجيمنا جمل جوز جسر عليه نابرو احبتي حرف الحب حديقة فيها ورود والخاء مثل الخوخ يتفتح على خدود والدار فيها الدال نايم بها داوود والذ للذيك اول حرف موجود ورائنا رمح رمل رب علينا شكره وزاؤنا زيد زبد زهر يفوح عطره احبتي, أحبتي ألف والقاف حلمتي ذا اقول جيبول بها الغرب شمو والسين سياره والشين شمسية والصاد في صياد والض ضوئيه والط طياره والظ ظويه باول ظرف والع عمار مبنيه والغين في غول غيث غصن عليه البلبل والفاء في فضل فصل ريها تبهى الفلفل واحبتي احبتي الفلفل ساوم بيدايت الحروف احبتي ثاء تجيب لي حقم بها الغرب وشمو والقاف تضربنا قيثاره مجنونه والكاف كيكه تعيد واللام ليمونه يا محلى ذي چلمي وضحكتها مزيونة والنون نور ونار بالهاء هن والو في ورد وقت وفي الوعود اذ تلوح والياء في يختم يوم ويا ثمينه تفوح حبيبتي تاء باء تاء بدايات الحروف حبيبتي تاء جيم حام بين القلب يا احبتي